Bismillahir Rahmanir Rahim Wan naziat ghorqaa Wan nashitat nashqaa Wasabihati subhaan Fassabiqati sabaqaa Jóma törj föl rajtán, tetszveg ha rajtán. Kulubói jóma érve Fa inna كا واخذ ياك الى ربك فخشا فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعاها يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغاه الحياة الدنيا فإن Innal jan natahyal mawwah Yes.